وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الاخوه والأخوات وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقدر عليه أيها الأفاضل كلمة ولازلنا مع هذه الكلمة المعبرة الموحية مع رمضان ذكرت نفسي وأحبابي في الحلقة الماضية بمنهج عمل نعاهد ربنا تبارك وتعالى عليه حتى لا ينقضي الشهر ثم بعد ذلك نندم يوم لا ينفع الندم عليك أيها اللبيب الحبيب أن تجعل لنفسك وردا يوميا مع كتاب الله تبارك وتعالى وما أعظم القرآن وما أعظم أجره ثم عليك بصلاة التراويح لا تحرم نفسك من هذا الخير والفضل وقبل ذلك عاهد ربك على آداء الصلوات الخمس في جماعة لتكن ضربة لك بعد ذلك على المحافظة على الصلوات في بيت رب الأرض والسماوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط, فذلكم الرباط فذلكم الرباط وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات أبقى من درمه شيء؟ أبقى على جسد شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من تطهّرت بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. كانت خطواته إحداها تحط خطيئه والأخرى ترفع درجة وفي لفظ البخاري ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم فليس من الدين بل ولا من العقل أن يحافظ مسلم على صلاة التراويح في رمضان وأن يضيع الفرائض فأنا أذكرك ابتداء بأن تحرص على الفرائض في بيت الله جل وعلا وأذكرك يا أختاه ايتها المسلمة الصائمة لا تضيع الصلاة في أوقاتها لا تنشغل بزوج ولا بأولاد ولا بوظيفة ولا بإعداد طعام عن فرض الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا سمعت الأذان فاترك كل شيء في يدك وقومي واركعي واسجدي لله تبارك وتعالى وأنت أيها الحبيب اللبيب ان سمعت المؤذن فاترك كل شيء في يدك وقم واركع وسجد لله جل وعلا وامتث الأمر الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث اللذراء الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة أسأل الله أن يجعلني وياكم من أهل الأنوار يوم تقسم الأنوار إنه ولي ذلك والقادر عليه قال تعالى يوم لا ليخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ومن هذه الصلوات التي أحثك أخي وأذكر نفسي وإياك بها أن تحافظ على صلاة الطرويح يا أخي لا تمشغل بأي أمر ما لم يكن ضروريا واجبا عليك أن تقوم به ولا تحرم نفسك في هذا الشهر في العام كله من صلاة التراويح، من هذه الصلاة الجميلة ومن رحمة الله جل وعلا أن ترى في الأمة من يقرأ بجزء كامل وأن ترى في الأمة من يقرأ في مسجد آخر بآيات قليلة هذا التفاوت أراه رحمة من الله سبحانه وتعالى فمن كان يستطيع أن يقف وراء هذا الإمام الذي يطول في القراءة فليذهب إليه وليستمتع بسماع كتاب الله كاملة ومن كان ضعيفا أو مريضا أو لا يستطيع فلا يحرم نفسه من الخير وليذهب إلى مسجد آخر يخفف إمامه الصلاة حتى لا يحرم نفسه من هذا الفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان أي صلى التراويح صلى القيام إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو القائل عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم الله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكثرة للسيئات ومنهات عن الإثم والليل أدش المحبين وروضة المشتاقين وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراع الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم وناجوا ربهم وقرأوا قرانه وطلبوا منه إحسانه وإنعامه يقسم ابن القيم ويقول فوالله ان اول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم فلا تحرم نفسك من هذا الفضل والخير ولا تحرم نفسك أيها والفاضلة من هذا الفضل والخير وإذا طلبت المرأة المسلمة من زوجها أن تخرج لتصلي في بيت الله جل وعلا من أجل أن تعانى بهذه الصحبة فلا ينبغي أن يمنعها لا تمنع إماء الله مساجد الله بشرط إلا لا تفرط المرأة المسلمة في واجب من الواجبات أو في حق من الحقوق لزوجها أو لأولادها والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات إنه ولي ذلك والقادر عليه أيضا أيها الحبيب رمضان شهر الجود والبذل والإنفاق والعطاء والإحسان أنفق ولا تخشى من العرش إقلاله يا أخي لا تخشى فقرا لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون أنفق بل والله ما من يوم ينزل يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان كما في الصحيحين من حديث ابي عريرة فيقول الملك الاول اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الملك الاخر اللهم اعط منسكا تلفا ايها المنفق والله سينفق الله عليك قال الله في الحديث القدسي في الصحيحين يا ابن ادم انفق انفق عليك انت الكسبان انت الرابح يا من تنفق انفق على الفقراء انفق على المساكين أخرج في رمضان زكاة مالك كاملة, كاملة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بل ولا تقتصر على زكاة المال أي على حق الله عليك بل أنفق هنا وهناك وأكثر من الصدقة أكثر من الصدقة أي من صدقة التطوع أما زكاتك فهذا فرض عليك واجب عليك أن تؤديه أما المؤمن لا يقف عند هذا بل هو يسابق الريح المرسلة في رمضان بالصدقات أخي والله العظيم يعني تلقى في صناديق القنامة كل يوم بعد الإفطار من ألوان الطعام والشراب والله ما يكفي الآلاف من الجائعين والجائعات من المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض لك أخ والله لا يجد قطعة اللحم التي القيتها في صندوق القمامة وأنت يا أختاه يا من تكثرين الطعام على المائلة بهذه الصورة المؤلمة, المؤلمه حقا بل قد تصل أحيانا إلى حد التحريم إذا ألقي ما تبقى من هذا الطعام الهائل والكم الفائض في صندوق القمامة أخي لا أطلب منك المزيد على طعامك الذي تعده ما عليك إلا أن تعد طعامك بشيء من الوسطية وبشيء من العدل بلا اسراف ولا تقتير وأنفق وأطعم من طعامك هذا بلا ادنى زيادة صائما ثقيرا لا يجد الطعام اسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء الله الله من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. لا تحرم نفسك من هذا الفضل ولا تحرم نفسك من هذا الخير. كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن وكان يأتيه وكان جبريل يأتيه كل ليلة في رمضان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن وأتاه في رمضان الذي توفي فيه مرتين فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فأنفق يا ابن آدم ينفق الله عليه واعلم بأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا وتدفع ميته السوء فأنفق واعلم بأن الفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى واعلم بأن المال مال الله النفس تجزع ان تكون فقيره والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن ابت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعه فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن داعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال أي الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع أخي لن تنال البر إلا إذا أنفقت من أغلى ما تملك ومن احب ما تملك فانفق ما تملك فأنفق في رمضان ولا تخش من ذي العرش اقلالا وأخيرا أقول التوبة خير بداية وخير نهاية التوبة خير بداية وخير نهاية وهي المقام الذي لا ينبغي للمؤمن السالك طريق ربه أن يفارقه أبدا حتى يلقى الله عز وجل لأن العبد لا ينفك عن ذنب ظاهر أو باطن لا ينفك أبدا أبدا عن ذنب ظاهر أو باطن من غفلة وتقصير وله وانشغال وعدم ذكر وعدم تسبيح فضلا عن المعاصي الظاهرة التي ترتكبها الجوارح كنظر العين إلى ما حرم الله كالغيبة كالنميمة كالبطش كالظلم كأكل الحرام إلى غير ذلك حفظني الله وإياكم من كل ما لا يرضيه جل وعلا فالتوبة خير بداية وخير نهاية فهي أيها المسلم أيها الصائم وأيتها الصائمة فلنعاهد ربنا جميعا في أوائل هذا الشهر الكريم المبارك على التوبة على أن نرجع إليه سبحانه وتعالى وعلى أن نعود إليه جل وعلا يا نادم على الذنوب أين أثر ندمك أين بكاؤك على زلة قدمك أما تخشى من شديد العذاب أما تخفى من ألم العتاب يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية أيها اللاهي أيها الساهي أيها المقصر والمفرط وأنا ذلكم العبد ورب الكعبة دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب والروح منك وديعة اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي الحبيب أخت الفاضله ما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول تنزلا يليق بكماله وجلاله لينادي على الخلق ويقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر أين أنت يا أخي قم مستيقظ يا أخي نمت كثيرا قم يا أختاه نمت طويلا قم وارفع اكف الضراعة إلى ربك جل وعلا واطرح قلبك بذل وانتصار بين يديه وقل عبدك الذليل الضعيف بين يديه واعلم بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه وأن يتقبل مننا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يجعلنا من المقبولين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة أمانة كبيرة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 كلمه